بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسمين عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغارون يَزُن وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما